ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسما وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها ارجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير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 كبير. وقالوا لو كنا نسمع او نعفل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير واسروا قولكم أو جهروا به إنه بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض لبولا فامشوا في مناكبها وكذوا من رزقه وإليه النشور فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِفًا فَسَكَعْ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَابَّاتٍ وَيَقْفِرْنَ مَا يُنْفِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فاما الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن الكافرون الافيرو من هذا الذي ينصركم من امسى تاريخ قوبلته في عدو ونفور افمن يمشي نكبا على وجهه اهدى لَنِجْعَلَنَّ عَلَى ظَهْرِهِمْ رِيحًا مُسْتَقِيمًا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَاللَّهُ الذي ذُو في الْمَتِينِ قُلْ هُوَ الَّذِي دَعَاكُمْ وَأَخْرَجَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت أجوه الذين تفرقوا هذا الذي كنتم به تكبرون قل أرأيتم من أهل جني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمن وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم ان اصبح ماءكم ضررا فمن يأتيكم بماء معين.